ما شئت يا ربي ا انت المعين والمعين ما شئت يا ربي ا انت المعين والمعين المعين. أنت المعين. ما شئت يا ربي اكون. انت المعين. المهيمن والمعيد انت المعين لولاك ما كانت ولا لا ابدا تكون او جتها وقفلتها فالكل يا ربي امين أنت المهيب والمعين أنت المعين متعثر بالرزق فالأرزق أهوان ما تهون أنت الضمين لكل ما تسعى له أنت الضمين المهيب والمعين أنت المعين فلكم نسينا رشدنا وهوت بمسعان الفتون ولكم نسينا أن نرى هنا وهنا تبين العليم بما نكن وأنت وحدك من يصون وبما كسبنا لم تآخذنا ووحدك من يعيش عشدت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين كافن ونون خلقهم وفناؤهم كافن ولون أ وليس هذا آية لله لورات العيون لورات العيون جل جل أنت المنير ربی یکون انت المهیمن والمعیم انت المعیم